وحلت الوزوم للحز القيوم وقد خاب من حمل يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخافه من ولا وكذلك أنزلناه قرآن المعرضين وطرحنا فيه من الوعيد وطرحنا فيه يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تحجل بالكفآن من قضي بأي وعنت إِلَهُنَا وَأَنْتَ رَبُّنَا فَاعْبُدْهُ وَحْدَهُ لا تُشْرِكْ أَمَنَ يَا أَمنَ مِنَ الصَّادِعِ عَنِ وَرَمُ ذركَ أن ذدلوقُ وآ أرض ي وصذ في من الوعيد فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَكُّ ورب جديد نير علم ومن عهدينا وَإِنْ قُرْنَنِي الْمَلَائِكَةُ يُدْعُو لِي أَبَانَ صَنَجْتُ إِنَّ لَنَا كَأَنَّ تَجُوعُ فِيهَا وَمَا صَرَا وَإِنَّ and oh. all انثر من حاف بد له رسواتهما وصفق وطبق يا حسين موسیقی و نه خی پای جی به بولکو ومن أرى عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونخشره ونخشره يوم الك Because I think I'm and Oh in the field تصبح على ما يقولون وسبح بحمد ربك وتبح بحمد ربك قبل صنوع الشمس وقبل أوروك Yeah. Um. و آه ورذك ربي تخير وأغفق No, keep up to it. What? That's right. تا